قال راح يحلاني قال يا مولدك غالي هذا الفرح يحلاني قال يا وصف فرحه الزهره البجوله الليالي من يوصف فرحه الزهره البجوله الليالي عيون تبكي من الفرح لجل ودموع تسيله اسمح سيان بالدنيا وجاب ترتيلي اللي لا اسمح سيان في الدنيا وجاب ترتيلي على للشيعة الأطايم والعدوية شم ريحه الجنه يا ويلي العدو منا ما يشم ريحه الجنه ما تفيد الدموع احباب ناصب حدر الكرار ما تفيد الدموع احباب ناصب حدر الكرار غالي, غالي مولدك غالي غالي والله يحلالي غالي مولدك غالي اجي زين الراس يا ابو الكمر ابو عسى فورك ومرعبات دا اليوم وليدك غالي وليدك غالي فالي وليدك غالي هاذي ليله للفرح تحلى مع هالسهره هاذي ليله للفرح تحلى مع هالسهره هذي اليا لبن العمر تشد علي يا والله يفرح للحزن مولد قتيل العبر والله يفرح للحزن مولد قتيل العبر مولدها هلت بشاير والنصر للعتره الحزن يفرح وبصوت الفرح صرخ ميلاد الحزن يفرح وبصوت الفرح صرخ قلب الحزن فرحان مولد عظيم الشان قلب الحزن فرحان مولد عظيم الشان غالي مولدك غالي مولدك غالي الشمس بزغت على الوطية وشرقت بضحاها والشمس بزغت على وطيه وشرقت بضحاها هذي شمس, شمس حسين طلعت والقمر اتلا شمس حسين طلعت والقمر اتلا قمر عباس وعلي الاكبر بزاف من طه وقمر عباس وعلي الاكبر بزغ من طه ونجم زي عبادها عباده سبحان من سواها نجم زي عبادها سبحان من سواها سبحان الذي دي صور شمس العلل ازهار سبحان اللي دي شمس العلل ازهار بالله على الأكوان من موجة الميزان طلعت على الأكوان من موجة الميزان غالي ومولدك غالي هذا الفاقر غالي غالي ومولدك غالي, غالي تاجير يزين الراس يا اخو الكبر يا قلبي بضريح حسين وتعنا له طوف يا قلبي من ضريح حسين وتعنا له سلم وقت التحيه لصحبته ورجاله تحيه لصحبته ورجاله. قيل يا ابو السجاد تعلم حاله كل خادمكم يا ابو السجاد تعال الحاله يا لعيد يا فرج منك قريب انسان عندكم <شيعتكم> ولا <ولائية> اي كلها تريد عيديه شي عندكم <ولائية> <كلها> تريد عيديه باب الكرم والجود ما قد صبح مشدود باب الكرم والجود ما قد صبح مفتوح <مسدود> <غالي> مولدك لعلي <عادل> <غالي> محفل حسيان العزيز بكل سرور نعيده محفل حسيان العزيز بكل سرور نعيده مجلس حسيان علي مهدي وقصيده جديده مجلس حسين وينشد بلحن الولاية طار من تشهيده وينشد بلحن الولاية طار من تشهيده وربح من قالب ختام البيت بلت عيده قصيدة وعيد خليح لهذا العيد رذي القصيدة وعيد خليح لهذا العيد يحلى ويدور الكاس بسم القمر عباس يحلى ويدور الكاس بسم القمر عباس غالي ومولده Ko'p marba tas. Dalim maulidak,